يحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثال ذرة خير يرى، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يره